وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا مَا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين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 دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية مبصره لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج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 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ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 فَإِنْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا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 فيك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 126. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 127. ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُبِينًا ربكم أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يرحمكم أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا وربك أعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا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 وخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتركن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 وقل أَدْعُو لِنَفْسِي لي مدخل صدق وَلِيَارْمِي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وَقُلْ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو مِنَ الْقُرْآنِ مَا ورحمه للمؤمنين للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشر كان يؤسى قل كل يعمل على شاكلته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 تدد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعت الإنس والجن على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 وما يهدى هو المهتد وما يغلفان تجدى هم اولياء من دوني وما يوم القيامه على وجوههم يوم يوم يوم يوم زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق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 ربي إذا لمسكتم إذا خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لاظنك إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, بصائر وإني لاظنك يا فرعون مثبورا فأرى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 مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكثرون ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم